يا أيها النبي إذا قلقت النساء أثقلقن لعدتهن وأخص العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أيئتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.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 لكل شيء قدر ولا إِسْنَمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ رُتَبَتُمْ إِنْ رُتَبَتُمْ فَعَدْتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرْ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 ومن يتق الله يكفر عنه مسيئاته ويعظم له أجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من جديدكم ولا ولا تضار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 سيجعل الله بعد عسرين يسران وكأي من قرية عتت عن أمر ربها وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا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 ذكرا وسُلِيَّتْ لَهُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وسُلِيَّتْ لَهُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات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 لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحقّب كل شيء عِلْمًا.